Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Falkalabu bin min Allahi Wa fadlin lam yamsas hum sū'u Wa'ttabawu Allah Wa Allah fadlin ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك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 الذين اشتروا الكفر w tym momencie, gdybym nie był w stanie zrozumieć,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 وَمَا كَانَ اللَّهُ ليطلعكم عَلَى الْغَيْبِ ولكن اللَّهَ يَجْتَبِي من رُّسُلِهِ من يشاء فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم